بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الصالحات فلهم أَجْرٌ غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين